سورة الخصص نبدأ بها إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طازيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وترعون بالحق لقوم يؤمن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ونجعلهم أئمة, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُلُودَهُمَا مِنْهُمْ مِمَّن كَانُوا يَحْذَرُونَ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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزما إن فرعون وهبان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه والداء وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغان إن كادت لتبدي به لولا أروبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقايت لأخته قصين فبصعت به عن جنوب وهم لا يشعرون وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَأَرْدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ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 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها عجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي مِنْ عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه علوم مضل مبين سورة القصص سورة مكية وقال علماءنا هي مكية كلها غير حياة منها وهي قول الله تل دل... في علام إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معد فأنا نزلت عليه وهي وهو بالجحفة في وقت خروج الهجرة رضي الله عنه وارضه دخاله ابن عباس رضي الله عنه وارضه وقال الحسن وعطاه وعطاه كلمات أنها مكية ما في آية منها مدنية ودعم مخاطر أن فيها من المدني في قوله الذي أتيناهم الكتابة من قبيلهم به يؤمنون وصحيح أنها مكية وصحيح أنها مكية وقلون التي نزل الجحفة لا مكية ولا مدنية وصحيح أن سورة القصص عند ترى القرآن سورز اتناسوا سماركيه الله تعالى تاتين مين تاتين مين الحروف وقلنا بأن هذه الحروف الأصل فيها أو التحقيق فيها بأنها هذه الحروف التي أراض الله جعلها لبينا لجميع الذين يستمعون القرآن أن القرآن من هذه الحروف وأنه مكون من هذه الحروف العربية وأنتم لا تستطيعون أن تعتب بمثله ولذلك عجز الله رجل الله علي وفيهم البلغاء وفي الصحاء في اللغة مع ذلك ما تطعنئت بآية من يا الخرائل كما قال الله تعالى كنتم في ضيب مما نزلنا على عبدنا فأتوبوا سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجار وهذا صريح في هذا الباب أما القول بأنها اسم الله سمع الله أو تفسير في أي تفسيرك أخرى فإنها ضعيفة جدا وهذا الحق طين تلك ايات الكتاب المبين طين م تلك الكتاب الين يعني هذه ايات كتاب آيات, ايات القرآن القران بها الله جل وعلا قالت ايات الكتاب المبين الواضح الواضح الجلي وهذه ايضا فيها دلاله محدده في الرد على اشعارهم وغيرهم بان الله خاطبنا بما نعقل لا بما لا نعقل ولا نعلم فخاطبنا الله جل وعلا بما, بما نعلم ونعلم وان الايات ظاهره باينه ظاهره طال تلك آيات الكتاب المبين وان هذا الكتاب اما أن يكون مبينا بنفسه واما ان يكون مبينا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لان السنه مبينه كما قال الله تعالى انزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما انزل الهر و تعالى لا تحرج به مساله بتاعه اللبس ان علينا جمع قرانه وفاتره ونتبع قرانه ثم ان علينا بيانه قال ط ط تلك ايات كتاب المبين وهذا أيضا فيها زلالة على أن وضوح الآية في الكتاب فيها إقامة الحجة على الجميع وقد يكون حجة قد تكون هذه الآية حجة لمن يقول بأن, بأن الأمر على, على البلاغ لا على البيان أن الأمر امر إقامة الحجة على البلاغ لا على البيان ويعبدون ذلك بقول الله جالة في أولاد لأنذركم به ومن بلغه فمن بلغه القرآن فقد أخيمت عن الحجة ولا, ولا, ولا شيء بعد ذلك وإن كان الأسد والأصح والموافق للجميع الادله ان تتوافق وان تنتظم هو ان البيان مع مع البلاغ ويكون تتفاوت فلذلك احتاجونا إلى الى البيان ولذلك قال الله تعالى عندنا هذه الفكره اللي تبين للناس ما نزل لذا نقول هناك ايات بينه وهناك ما هو واضح وهناك هو ما هو كستاه الإجمال ولذلك جاء السنة بالبيان تلك آيات الكتاب المبين نتلع عليك من نبع فرعون من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون في الآية أمور نتلع عليك من نبع موسى نتلع عليك والإدلاع وتحديدا أنه يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بلاغاً قال لك عليك نبي موسى من نبي موسى وفرعون وهذه ايضا فيها دلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى بهذا من عندي نفس ولا هذا من عند الله جل, جل في قائلا وايضا فيها الادب شوف الادب الذي ادبه نبي القرآن ومعرفه افضال الناس وتقديم اهمهم المهم قال لك عليك من نبي موسى وفرعون فقدم موسى عليه السلام وفرعون من اكثر اهل الارض ولكن لما كان الخبر عنه اخره على موسى عليه السلام نبي من اقول العاد من الرسل ن…. يا ابن مريم توبرا بنا بالحق لقوم يؤمنون يعني انا بالحق وساتيك الحق وتتعرف الحق لهؤلاء وهذا, وهذا لا يعلمه ولا يستسلمه ولا ينقضله ولا يؤمن به الا الى قوم يؤمنون قوم يستسلمون لله الذي كتاب الله جل جل في علاه قال لكم عليكم ابن مريم توبرا بنا بالحق لقوم يؤمنون هؤلاء الذين يتبعونك اوامنوا بك واامنوا بتاثره أن انزال الله ذلك الائات هم الذين ينتفعون بقصه موسى مع مع فرعون وهم احدث من الايات العظيمه التي ظهرت الجميع قال عليك بنبي موسى وفرعون بالحق ليقوم يؤمن ان فرعون <تصفيق> طبعا هو قام يؤمن ادي فيها ثلاثه ايضا عندهم اذا سمعوا اذا سمعوا الايات امنوا بها وتسلموا لربهم جل في اولاد ان فرعون على في الارض وجعل اهل شيعا يستضعب طائفة منهم يذبح وابناءهما يستحيي إساءهم قال إن فلعون على تغى وتكبر وتجبر على ومن عظيم علوه أنه قال أنا ربكم الأعلى لذلك جبريل أخذ حال المحر ووضعه بذبه حتى لا تنالوا رحمة الله جل وفعلها إن في العون على في الأرض وجعل أهلها شيعا فرقهم فرقا وأصنافا طبعا هذا فرقهم فرقا وأصنافا لخدمته وللعمل لمصلحته فجعلهم, فجعلهم فرقا, فرقا إن في العون على في الأرض وجعل شيعا يستطيع طائبة منهم واجعلها شيعة فيها دلالة على خطر التفرق وأن التفرق دليل على الضعف وأنه لا يتمكن أحد من الأمة إلا أنها شرزمت وتفرقت ومتحدت ومتلفت وهذه المشاكلة يعانيها كثير ممن هم على الساحة فراهم على الارض وجعلها اهلا شيعه يستطرد طائفه منهم يذبحوا ابنائهم ويستحي النساء انه كانوا الموسدين سنذكر قصه ريم الجبح الابناء ويستحي النساء هذا ان شاء الله يكون بعد بعد الصراط بعد الصلاه باذن الله تظنون كان ابنو كان بنو اسرائيل, أذكر إسرائيل اذكروا ما جاء في الكتب على أن إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر وكان هذا الجبار قد أراب أن يحبذ امرأته فهامة فعصمها الله جل في علاه فعصمها الله جل في علاه منهم ومنح له هاجرة رضي الله عنها فكان إبراهيم عليه السلام, عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول بأن بأن هذه بأن بل وسب انا بني تريدت اكون منهم من يكون هلاك ملك مصر على دين فغلط محمود محمود تعال لا والله فكون عليك ملك مثل على ذلك فكان يخشى خشية عظيمة من هذا الباب ولذلك يعني هو الذي قد نصحه من حوله والله الذي فعله إذا أراد بأمير الخير جعل له بطانة خير تدل على الخير وتعينه عليه إن تذكر عانته وإن لما تذكر ذكرته وإذا أراد الله بأمير شر يارع له بطانة شر لا تدلوا على أي خير فإن تذكر الخير لم تعينه وإن نفسي لم تذكروا. وهذه مسألة عظيمة لدنا في هذا الباب فأشار علي أن يذبح الأطفال وأن يدع النساء ثم ذلك علموا أنهم سيتحملون بعد ذلك أنهم سيتحملون العمل والأعباء والمشاقة التي تتحملها بلو إسرائيل فجعلوا القتل او الذبحه عاما والترك عاما ومع ذلك ما انجاه الله من ذلك بحال او ما انجاه فعله من الله بحال وما قدره الله كف ولا يمكن لحضر أن يغني عن حجر ما يمكن لحضر ان يغني عن قدر فإنما قدره الله لا أن يكون سبحانه وجل جل, جل فيها في ولا هذه من الآيات الكبرى من الآيات العظيمة الكبرى في هذا الباب بأن النبي بأن الله جل جعله يتخذ التدابير الواقية بأسرها وعلى ذلك ما أنقذه من الله وما أراد الله شيئا لابد أن يكون إنما قولنا بشيء إذا لأرادناه أن أقول له كن فيكون والله على كل شيء قديس إن فرعون على, على في الأرض وجعل أهلاها شيئا يستضيع طائفة منهم يذب حظناهم ويستحيل نساءهم إنه كان من المسدين استرحى بني إسرائيل واستعبدهم واستعملهم في المشاقة لمصلحته ومصلحت رعيته ومع ذلك لم يشكر بل ازدادت غيانا وكفرا قال إنه كان من المسدين بالقتل والمعاصي وأنه أيضا ألسخ الطهم بالأخيار الأبرار وعاد في الأرض فسادا وانتهك الحقوق والأعراض لذلك انتقى منهم الله جل في علاء شر وانتقام يذبح أبناءهم نعم وقد قرأ بعضهم يذبح أبناءهم بالتخصيف يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يعني الأطفال يذبح الذكران وأترك الأبناء قال الله تعالى انهم كان من المفسدين وأنت ترى بأن هنا الله جعلنا لما وصف هذا الوصف على أن الرسل إذا انتقلت غيره كان الحكم حكمه يعني إذا كان من المسدين فإن عقاب الله الأليم بد أن يلحق ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونريد أن نمنا ننعم على الذين استضعفوا في الأرض يقصد ذلك بني... بني إسرائيل ونجعلهم أئمة يختلفهم في الخير وقال أولاةً وملوكاً وجعل فيهم الانبياء كما قال الله تعالى في الصوره ان ضا من في سوره المائده وجعل فيهم انبياء فيكم ملوك الايه في سوره المائده قال يا قوم اذكروا ان فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً واتاكم ما لم يؤت احد احد من العالمين فهنا انظر كيف ان الله جعل جعلهم ملوكاً وجعل وجعل فيهم انبياء ففيهم العلم والحكمه وفيهم فصت الخطاب وفيهم ايضا القوه والقدره والجاه والسلطان إن الله قوي عزيز هذا نفصله إن الله في أبداس القادم لبيان هذه القصة العظيمة التي تحدث يعني لا ينهر نرى فيها أنها تتلى علينا ولا نأخذ منها العبر لأن الله جعله يفتح لنا ما لم يفتح لغيرنا وهو أرحم الرحيم السواية المستنبطة قامت بحجة من البلاغ وبال إن الله يمهل ولا يهمل الفرقه اعداد سيدنا الثالثه الفرقه اعداد لا يغني حذر من قدره المحل محاضن المنح المحل محاضن الماء المنع المنح 150 اختيار اضبط شوف اعتذر